إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ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 شاهدا ومبشرا ونذيرا لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُكْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا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 سلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قلمخَلَّفينَ قل منِنَ الأعرابِس تُدعون إ قَوْ مِ طُبَأسٍ شديدٍ تُقاتلونَهم أَوْ يسلمون فإنْ تطيع يؤتِكم الله أَجرًا حسَسَنَا وَإِ تَتَّكَمات تَوَّيتُم مِن قبل عذبكمْ عَذاب أليمام ليس على الععماحج وَلا على الأعَجِ حَج وَلا على المريض حرج وما يطع الله وَرس يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما قَدَْغَ اللهَّ عَ المُؤمِنينَ إذ يوبعونكَ تحت الشَّجرَةِ فَعَِمَ ماَا فيِي قُلوبِهِم فَعَمَ ماَا فيِي قُلوبِهِم فَزَل السكينَةَ عَلَيْهِم وأتابهم وأتابهم فتحاً قريباً وَمغاان م كثيرت يأخذونها وَوكان الله عزيزًا حكيم عددَكمم الله مَغاانم كثيرة تأخذونها فعجللَكم هذه فعجل لكم هذه وَوكفأَيد الناس سِعاكم وَلتتكون آية للمؤمنينَ وَهذِيَكمُ صرااقم مستقيم.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 من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى, فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما